وكل ضالله في النار اما بعد عباد الله فان الله جل وعلا انزل القران وجعله نورا وهدى فقال سبحانه وكذلك اوحينا اليك اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نهدي به من نشاء من عبادنا فلا كتاب افضل منه وكل سواره وآياته جليلة القدر عظيمه النفع كثيره البركة، وسبب السعادة والسرور وكثره الثواب والأجور ومع ذلك فإن الله جل وعلا قد خص بعض صوره وبعض آياته بمزيد من الفضل والتكريم والإجلال والتعظيم على سائرها وباقيه ولله في ذلك الحكمه البالغه ومن هذه الصور التي جعل الله لها من الفضائل ما لم يجعل لغيرها صورةٌ قليلةُ الألفاظ عظيمةُ الثواب سهلةٌ للحفل يحقظها الصغار والكبار كثيرة الترداد في اليوم والليلة ألا وهي صورةُ الإخلاص وإن شئ قل سورةُ قل هو الله أحد ورغم ما تقدم ذكرُه إلا أنَّ كثيرا من الناس لا يعرفُ ما لهذه السورة من الفضائل وما تحملُه من عُمق المعانين وهذا ما سنره في هذه الخطبة إن شاء الله فأما تسميتها فلها عدَّةُ أسامٍ قال بعضهم أنها تبلُغ نحو من عشرين أسمًا وأشهرُها سورةُ الإخلاص وسميت بذلك لأنَّ فيها إخلاصًا لله من كل عيب ومن كل شريك وَقِيلَ لِأَنَّهَا خَارِصَةٌ بِاللَّهِ لَيْسَ فِيهَا أَمْرٌ وَلَا نَهِي أما معناها فيأمرُ الله جل وعلا نبيَّه امته تبعا أن يقولوا ويعلنوا ان الله احد بمعنى احد فيما يختص به من اولوهيه وربوبيه واسماء وصفات فلا يشاركه احد في عبادته ولا في خلقه ولا في غير ذلك مما يختص به الله الصمد ومعنى الصمد هو المقصود في الحوائج المقصود في الحوائج والمطالب والنوازل ونقل الامامان القرطبي وابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله في يعني في الصمد يعني الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم بمعنى أن كل الناس محتاجون اليه وهو لا يحتاج الى احد لكمال غناه سبحانه وتعالى جل وعلا يا ايها الناس انكم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وقوله لم يرد أي لم يتخذ ولدا لأن ذلك يقضي زيادةً بعد نقصان وهو سبحانه وتعالى مُستغنِن عن الولد فمن احتاج للولد فهو ناقِصٌ ومن يرِد فهو زائل وفانٍ وفيه ردٌ على النصارى الذين قالوا إن المسيح ابن الله وفيه ردٌ على اليهود الذين قالوا العزير ابن الله وفيه ردٌ على المشركين الذين قالوا إن الملائكة بنات الله وقوله جلَّ وعلا ولم يولد فهو ليس بمُحدَث لأنه يَخْبَضِي مُجُودًا بعد عدم والله سبحانه وتعالى يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء فهو الأول الذي ليس قبله شيء وقوله لم يكن له كفواً أحد بمعنى لم يكافئه أحد ولا يماثله ولا يشبهه ولا يشاركه في شيء احد من مخلوقاته وقيل وقيل ان سبب نزول هذه الصوره انها جاءت ردا على سؤال اليهود والنصارى أو بعض المشركين حيث قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد صف لنا ربك يعني اعطينا صفاته أو انسبه فانزل الله قوله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هذا فيما يخُصُّ معناها باختصار أما فضائلها فقد قال الإمام الرؤيِّن رحمه الله لم يصح في فضائل سورةٍ مما صح في سورة قل هو الله أحد هي نسبه الله عز وجل والمعرفه به جل وعلا فمن اراد معرفه ربه ونسبه وصفته فليقرا هذه الصوره وهي صفه صفه الرحمن ونعته فمن رام وصفا لخالقه يليق بكماله وجلاله وعزته وعظيم سلطانه فَلْيَقْرَأَ هذه السُّورَةَ الْكَرِيمَةَ ففي الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجُلاً على سريَّةٍ فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقله الله أحد يعني بعد قراءة السورة يجعل هذه السورة آخر السور فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحبُّ أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبُّه ومن فضائرها أن حب هذه السُورة والقراءة بها في الصلاة يُوجِب محبَّة الله لمن قرأ بها لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبروه أن الله يحبُّه ومن فضائلها أن حبها يُوجِب دخول الجنة فقد روى البخاريُّ معلقًا في صحيحه والترمذيُّ موصولًا عن أنسٍ قال كان رجل من الأمصار يا في مسجدِ قباء وكان كلما افتتحَ صورةً ويقرأوا بها لهم في الصلاة مما يقرأوا به افتتح بقوله هو الله أحد حتى يفرغ منها بمعنى أنه لما كان يصلِّ بهم كان يقرأ سورة الفاتحة ثم يقرأ قل هو الله أحد ثم يقرأ بعدها بسورةٍ وكان يفعل ذلك في كل رقعة ثم يقرأ بسورةٍ أخرى معها وكان يصنع ذلك في كل رقعةٍ فكلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ سورةً أخرى بمعنى لماذا تقرأها ثم تقرأ أخرى هل لا تكفيك هذه قالوا إما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى فقال ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أأمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم إن أحبتم ذلك فقيت إماما لكم وإن لم تحب ذلك فلا أصلي بكم هذا كلامه وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يأمهم غيره فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه الصورة في كل ركعةٍ، وهنا محل الشاهد فقال هذا الصحابي، قال إني أحبُّها فماذا كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حبُّك إياها أدخلك الجنة، فانظروا إلى, فضل إلى عظيم فضل هذه الصورة وروا مالك والترمذي والنسائي بإسنادٍ صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلاً يقرأ كل هو الله أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت فقال أبو هريرة قلت وما وجبت فقال النبي عليه الصلاة والسلام الجنة أي وجبت له الجنة وهذا يدل على من قرأ بها أو قرأها كانت سببًا لدخول الجنة وروا أحمد بإسنادٍ حسن عن معاد, عن عن معاد بن أنسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها عشر مرات بنى الله له قصرًا في الجنة ومن فضائلها أن قراءتها تُجِئُ مغفرة الذنوب فقد روى الدارمي والنسائي في عمل اليوم والليله بإسنادٍ صحيح عن رجل من الصحابة يقول صحبتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسمع رجلًا يقرأ قل يا أيها الكافرون فقال قد برئ من الشرك وسمع آخرًا يقرأ قل هو الله أحد فقال قد غُفِر له ومن فضائلها أنها تضمَّنت الرذب وعلى اليهود والنصارى والمشركين وهي حجة الله على خلقه فعن أبي هريرة وعن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه يعني في حديث قدسي يقول الله تعالى كذَّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق أهوان علي وليس أول الخلق أهوان علي يا من إعادته، وأما شتمُّه إيايا فقولُه اتَّخَلَ الله ولدًا وأنا الأحدُ الصمد لم ألِد ولم أُولَد ولم يكن لي كُفُواً أحد فتبينَ بهذا الحديث أن من نسَبَ لله الولد فقد شَتَمَه فكيف, فكيف يرضَ للناس أن يُوالُون ويحبون من ينسِبُون لله الولد بل يفرحون لفرحهم ويغضبون لغضبهم، ومنهم من يهفعُ شعاراتهم مثل شعارة الصُّبان التي تُحملُ على أقمِصَة داعِبي القُرَة وكما ذكرت يفرحون بهم ويحزنون لحزنهم فنسأل الله جل وعلا أن يرُدَّنا إلى طريقه ردًّا جميلًا وأن يثبت من يسير عليه، وأقولُّ ما تسمعون وأستغفرُ الله جِو لكم ومن فوا من فضائل هذه الصوره المباركه انها تكفي من الشر وتمنعه لما ثبت في السنن عن عبد الله بن قبيس رضي الله عنه قال خرجنا في ليلة مطر نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا فادركناه فقال قل فلم اقول شيئا ثم قال قل فلم اقول شيئا ثم قلت يا رسول الله ما أقول قال كلله والله أحد والمذتين حين تسي وحين تصبحح فلا ثمرات تفيك من كل شيء أي تكيك من كل شّ ومن كل ما يسؤوق ومن فضائلها أن ألفاظها تضمنت الإسم الأعظم، لما رواه أصحاب السنن بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن بُرَيدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يد يُصلي يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلِد ولم يُولَد ولم يكن له كُفُؤًا أحد فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لقد سأله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دُعي به أجاب وإن من أعظم فضائل صورة الإخلاص بحيث لا تشاركها ولا تقاربها ولا تنافسها صورة أخرى في هذا الفضل، الفضلكونها تععدل ثث القرآن أي أن قارئها له فضل ثب من قرأ عشرة أجززائن من القرآن علم أن كل ح علما أن كل حرف في القرآن بحسن وقد جاءت أحدادف الصحيحة في إذات هذا الفضل بلغت مبلغ التواتُر كما يقول ابن القيِّم وغيره من العلماء فمن ذلك ما رواه البخاريُّ في صحيحِه من حديث أبي سعيدٍ أن, أن رجلًا سمع رجلًا يقرَأ قُلْ هو الله أحد يُردِّدُها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذاكر له ذلك وكان الرجل يتقال أن يقول انها صوره صغيره فبالنسبه له كانها قليله قال كان الرجل يتقال فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثُلُثَ القرآن ومن ذلك ما رواه مُخاري عن أبي سعيدٍ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسحابه أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقَرَأَ ثُلُثَ القرآن في ليلة ثُلثُ القرآن وعشرون حزبًا ما يُقارِبُ المئتين صفحًا فشقَّ ذلك عليه وقالوا أيُّنا، أيُّنا يطيق ذلك يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله الوحِدُ الصمد ثلث القرآن ومما يجب أن ننتبه إليه هو أن معنى هذه الأحاديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء والأجر والثباب ولا تعدله في الإجزاء فلأجل كل هذه الفضائل كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر قراءة هذه الصورة على غيرها في الصلاة وفي غير مواقن الصلاة أما الصلاة فكان يقرأ بها في الرقعة الثانية من سنة الفزل وكان يقول عنها وعن سورة الكافرون نعمة سورتانهما وأخرج ابن حبان في صحيحه باب ذكر إثبات الإيمان لمن قرأ سورة الإخلاص في رقعتين الفجر وساق بسنده إلى جابر بن عبد الله أن رجلاً قام فركع رقعتين الفجر فقرأ في الرقعة الأولى قل يا أيها الكافرون فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبدٌ عرف وقرأ في الأخرى قل هو الله أحد حتى انقضت الصورة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عبد آمن بربه وكان يقرأ بها وبالكافرون في سنة المغرب المغرب البعدية كما كان يقرأها في الوتر وحدها ويضيف إليها أحياناً قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقد أشار إلى الحكمة في كل هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله حيث قال سنة الفزر تجري مجرى بداية العمل والوتر خاتمته ولذلك كان يصلي سنة الفزر والوتر بصورة الإخلاص كما كان يقرأ بها وبسورة الكافرون في ركعتي الطوافة خلف مقام إبراهيم عليه السلام إشارةً إلى التوحيد الذي ناد به أبو الأنبياء وثبت أركانه إمام المرسلين إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ بها وبالمعوذتين دُبُر كل صلاة وفي أذكار الصباح والمساء وعند إيوائه إلى فراشه حيث يجمع يديه ويقرأ فيهما بالإخلاص والمعوذتين ثم ينفُك فيهما ويمسح بهما من سائر جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وعند مرضه كان يقرأ بها وينفُك في يديه ويمسح بهما رجاء بركتها وزاد فضل الله علينا أن جعل هذه الصورة قصيرةً، وكلماتها سهلةً يسيرةً، لا تتطلَّبُ منا جُهدًا ولا عناءً، إنما المطوبُ منا أيها المؤمنون أن نُدْمِنَ قراءتَها لتكون لنا حِسرًا من الأمراض النفسية والوساوس الشيطانية ونكون لفراءتها قد استحضرنا في قلبنا أروع معانٍ جاء الرسول صلى الله عليه وسلم لنشرها ومن أجلها قُرِض وعُذِّب وأهي وأُهين وشُرِض بقي في مكة ثلاثة عشر سنة يدعوهم بأن الله أحد فَرْدٌ صَمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُؤَنَ أَحَدْ فعلينا أن نستحذِر عباد الله عند قراءة هذه الصورة أن الله هو الأحد هو الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ندَّ له ولا شبيه ولا عديد فهو سبحانه الكامل في جميع صفاته وافعاله علينا أن نستحضر أن الله هو السيد الذي كمل في سؤدده والشريف الذي كمل في شرفه والعظيم الذي كمل في عظمته والحليم الذي كمل في حلمه والعليم الذي كمل في علمه والحكيم الذي كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في انواع الشرف والسؤدد وفي جميع صفاته جل وعلا سبحان من يصمد اليه العباد في وهو الباقي في خلقه، الذي لم يلِد ولم يُولَد، ولم يكن له أُفوًا أحد، سبحان من ليس له ولد، ولا والد ولا زوجة، بديع السماوات والأرض، أنا يكون له ولد.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 إَّ آتِ الرحمنِ عد لقد حصَهُم عدهمم عدا وكلهم آتيه يَْومَيامة فرد فله فلهم مجعلنا مِ السمعونَ القَول ف ييتبيعونَ حسنح الله منَّنا بالقرآن وَجعلنا به